<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قالت إني ملك غلاما ذكيا الله الله الله الله الله الله الله يا يكجل علينا ويحب سبحان عليك يا شهي ما شاء الله قال أن ما يكون لي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 فحملته la به مكانا قصير Yeah. الله من تحتها ألا تحزني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 فحملته كمان به مكانا قصير فحمله فناديها من التَّحَزَا أَلَا تَحْزَنِي I'm <laughs> you فسوح العرقين بالله شيء الله يفتح عليك نعم ينوم. فإما ترين من البشر يا الله الله به قومها تحملوا.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 بَوَّاشَ كَيَا وَبَنَوَّمْ بوالدتي وبروا